شو رحت ونسيتوني وياكم ما خذيتوني ابكي ودمعت علالي يا بويا تكت رحت لك لا تسافر بعد ما ذي أكبر دموعي اني زانف عذابي خلت كل المنازل شنو نفرسائل ولا تخ غالي جاني شيت وما صحدني بداعك حيرتني نعاتل خايف يجرحك عتابي أبو قلبه ويمينته مش قلبي كسلته تروح وعينك تنام غيابي ja, nee, gedelne, mei, de derde, we غبكم مو حشد ما منكم اخبار على العتب شك الزور ضلت بعد ما ضلت تايون شو كتبو يا ترجون علي لو اجرك يجد كبران غبت عني خوات عفتني نهايات مشيت وضل خالي متجاي يا بويا بوقت لي غروب عليك ريحه تزوف ابخر داري وافرش لك حناني سافر het is een beetje een Je boeien, je boeien, tikken de in de armen. Je boeien, je boeien. De cipel boeien, je pssy, teja op de lijm. In de grijp ik صحت ما يرجع الله دخيل الله بعد ما بيالك شمعي يا بو جفوف الحنين أظن تفارقين هذي لما ما ترجع حرام صحت كلش لش قعدنا وعلى الضحك الحسدنا ترسنين نلقضن كلش قليلات كانت حلوه لمتنا شي رجح حقادتنا طفل ومنشد بالي يا بويا يا بويا بو تكتل فلقة. En een stem, hoef dilly, maan is af. Hraam, wil mثلي, maat, een shou, je hilt. صح تكافئ مني لفراق حنينه وكلمسيه دموع اهله رقيسته وحجته تسلي ردته وحيده وحيرتي ماكو مثله رسمك عايش بروحي انت ik heb een